قال ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدي قال في الصحيح عن ابن المسيب عن ابيه قال لما حضرت ابا طالب الوفاه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقالا له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادا فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لا لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدي هذا الباب أيضا يسد بابا من ابواب الشرك الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله تعالى اتى بهذا الباب والباب الذي قبله والذي قبله ل رد الشبهات التي من اجلها يعبد الناس غير الله تبارك وتعالى فاخبر في باب ان الملائكه ما عظم شأنهم وارتفاع منزلتهم وقوه بنيانهم واجسامهم وطهاره نفوسهم انهم يخافون الله تبارك وتعالى ويفعلون ما يؤمرون فليس بالاله فلا يعبدون باب اللي بعده تكلم عن الشفاعه وان الذي يملك الشفاعه هو الله تبارك وتعالى وحده فلا يجوز ان تطلب من غيره ولا يكون الطمع في الشفاعه ذريعه ليتقرب الناس الى غير الله عز وجل هذا الباب فيه الكلام على ان النبوه مع ان مقامها رفيع ومنزلتها شريفه وهم افضل الخلق بالاجماع الانبياء والرسل لا يعصون الله تبارك وتعالى مقربون عند الله عز وجل ولكنهم مع ذلك كله لا يملكون للناس نفعا ولا ضرا فصدر الباب بهذه الايه انك لا تهدي من احببت فما علو منزله النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك ان يخلق الهدايه في قلب احد ولا يملك ان يصرف قلب احد فيطيع الله تبارك وتعالى في البداية حب أن نبين أن الهداية أنواع هناك هداية دلالة وإرشاد تعريف تعليم دلالة يدل الطريق منها هنا الباب منها هنا وهذه هي التي يملكها الأنبياء والرسل فيها بل ويملكها اتباع الانبياء والمرسلين من الدعاه الصالحين هدايه الدلاله والارشاد الدلاله على الخير الارشاد الى فعل الخير والحث عليه التفريق بين الخير والشر تعريف الناس بدين رب العالمين هذه هي التي يملكها الانبياء والمرسلين ويملكها و يعني اتباعهم من بعدهم يا دولون الناس على فعل الخير ويحثونهم عليه وانك لتهدي الى صراط مستقيم له ايات فيها ان النبي يهدي وايه فيها انك لا تهدي يبقى ايه هل ده تعارض لا مش تعارض انك وانك لا تهدي الى صراط مستقيم اللي هي هدايه الدلال والايه والارشاد والبيان والتعريف اما النوع الثاني من انواع الهدايه وهو دلاله التوفيق وهي خلق الهدايه في قلوب العباد وهذه لا يملكها الا خالق العباد لا يملكها الا الله تبارك وتعالى لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل وهذه الايه تدل على ذلك انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء فالهدايه هنا لا يقصد بها هدايه التعريف والدلاله والتعليم والبيان والارشاد لا يقصد بها خلق الهداية في قلب العبد محبته للخير واتباعه إياه هذه لا يملكها إلا الله عز وجل وهناك هداية عامة اللي هي هداية الخلق أجمعين كل إلى ما يصلحه وهذه كفى له الله تبارك وتعالى لكل المخلوقات وليس للإنس فقط أو الجن فقط المكلفين يعني لا لكل المخلوقات فتولد الشاء وهي تعلم ان حيات حياتها في ان آآ آآ تشرب اللبن من ثدي امها من الذي علمها هذه هدايه عامه هذا الله عز وجل الخلق اجمعين سواء عقلاء او غير عقلاء الى ما يصلحهم تجد النحل عارف يعمل ايه النمل عارف يخزن ازاي وياكل وياكل ازاي عارف الحيوانات في البراري والطيور كل واحد وكل مخلوق ولد وهو معلم عارف ايه هي الامور اللي تصلحه ويستطيع ان يكمل مسيرة الحياة به دي هداي عنه يبقى هداية دلالة وارشاد ودي للانبياء والرسل واتبعهم هداية توفيق خلق الهداية في قلوب العباد وهذه لله تبارك تعالى وحده هداية عامة وهي هداية كل مخلوق إلى ما يصلحه وهذه للمخلوقات كفى الله الله تبارك تعالى للمخلوقات أجمعين يولدون ويخلقون يعني على هذه الهيئة فالباب في نفي هداية التوفيق عما سوى الله أي نفي ملكها وإثباتها لله تبارك تعالى وحده الذي يملك هدايه التوفيق وخلق الهدايه في قلوب العباد وصرف القلوب الى طاعه الله عز وجل وصرفها عن معصيته هو الله عز وجل وحده فقال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء يقول ابن كثير عليه رحمه الله يقول تعالى لرسوله انك يا محمد لا تهدي من احببت اي ليس اليك ذلك انما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء انما عليك البلاغ يعني عليك هدايه الدلاله والبيان والاشراد وله الحكمه البالغه والحجه الدامغه كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وقال تعالى وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين يقول قلت والمنفي هنا هدايه التوفيق والقبول فان امر ذلك الى الله وهو القادر عليه وام الهدايه المذكوره في قول الله تعالى وانك لتهدي الى صراط مستقيم فانه هدايه الدلاله والبيان فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه الحديث اللي بعد كده عن المسيد عن ابيه قال دي في قصه احتضار ابي طالب وكيف يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته وحرص أبو جهد وعبد الله بن أبي أمية على أن يظل على دينه الباطل فقال عن أبي سعيد عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهد فقال له أي النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له يعني عبد الله بن ابي اميه ابو جهل اترغب عن مله عبد المطلب فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم اعاد عليه قل لا اله الا الله كلمه احج لك بها عند الله فاعاد اي كرر ايضا قولهما اترغب عن مله عبد المطلب فكان اخر ما قال يعني ابو طالب اخر شيء قاله وهو بيموت انه على مله عبد المطلب مات على ذلك وابى ان يقول لا اله الا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاستغفرن لك ما لم انه عنك فانزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وانزل الله في ابي طالب انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء قوله في الحديث لما حضرت ابي طالب الوفاء يعني علاماتها ومقدم ومقدماتها قوله قل لا اله الا الله امره ان يقولها لعلم ابي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله واخلاص العباده له وحده فان من قالها عن علم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الاسلام لانهم يعلمون ما دلت عليه وذلك الوقت لم يكن بمكه الا مسلم او كافر فلا يقولها الا من ترك الشركه وبرئ منه ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى المدينه كان فيها المسلمون والموحدون والمنافقون الذين يقولون انها الذين يقولونها بانسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونها لما في قلوبهم من العداوه والشك والريب فهم مع المسلمين بظاهر الاعمال دون الباطن وفيها اليهود وقد اقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجروا ووادعهم بأن لا يظاهروا عليه عدوا كما هو مذكور في كتب الحديث والسير يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لا إله إلا الله لأن الكلمة معروفة هو عربي يعلم معناها لا إله إلا الله معناها نذ كل الآلهة الباطلة وتوحيد العبادة لله عز وجل وحده أحاج لك بها عند الله هي بتشديد الجيم من المحاجة والمراد بها بيان الحجه بها لو قالها في تلك الحاله وفيه دليل على ان الاعمال بالخواتيم لانه لو قالها في تلك الحاله معتقدا ما دلت عليه مطابقه من النفي والاثبات لنفعته يعني لو ان كلمه معتقد ما دلت عليه من نفي الالوهيه عن كل ما سوى الله واثباتها لله تبارك وتعالى وحده لنفعته عند ذلك وفي روايه عند امام مسلم اشهد لك بها عند الله يعني كلها دي الكلمه حتى اشهد عند الله عز وجل انك قلتها قبل الموت فالمعنى اذكرها حجه لك فقال له عبد الله بن ابي اميه وابو جه اترغب عن مله عبد المطلب اذكره الحجه الملعونه التي يحتج بها المشركون على المرسلين ايه الحجه دي الحجه دي بيحتج بيها كثير من الناس في كل زمان ومكان ان وجدنا ابا انا على امه وان على اثارهم مقتدون ده ابائنا كانوا بيعملوا كده اجدادنا كانوا بيعملوا كده فدي بتبقى حجه كافيه ان اللي هو بيعملوه ده هو ده الحق لا مش شرط مش تعظيم الاسلاف والاباء والكبار ان كانوا على باطل هذا امر يضر يبقى تيجي تقول له الموالد وما ينفعش لانك احنا اتربينا على كده طلع ما لقينا اجدادنا وابائنا بيعملوا كده انتوا بقى النهارده اللي هتيجي تعلمونا الدين وانت لا سيبك من كلامه سيبك من كلام جدك وسيبك من كلام ابوك ارتقي الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه شوف الصحابه كانوا بيعملوا ايه هو ده يبقى الحكم هو ده يبقى المنهج لا كلام جدك ولا ابيك ولا كلام بل كلام النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم وهذا هو الميزان لكن الاحتجاج بما كان عليه الأباء أو الأسلاف أو السابقين هذا ليس ميزان للحق قال فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد يعني عندهم إن الحج دي كافية جدا النبي يقول له قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك أبي عند الله وما يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب عايز تسدينك تسيب مله عبد المطلب وتروح لدين جديد يعني دي حجه قاطعه ان الامر ده شنيع ولا يجوز قال ومن حكمه الرب تعالى في عدم هدايه ابي طالب الى الاسلام ليبين لعباده ان ذلك اليه وهو القادر عليه دون من سواه فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو افضل خلق من هدايه القلوب وتفريج الكروب ومغفره الذنوب والنجاه من العذاب ونحو ذلك شيء لكان احق الناس بذلك واولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه فسبحان من بهرت حكمته العقول وارشد العباده الى ما يدلهم على ما يدلهم على معرفته وتوحيده واخلاص العمل له وتجريده فكان اخر ما قال هو على مله عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله قال المصنف وفيه الرد على من زعم اسلام عبد المطلب واسلافه ومضره اصحاب السوء على الانسان ومضره تعظيم الاسلاف في ناس بتدعي ان ابو طالب اسلم قبل الموت يعني لانه مستشنع ان يبقى في حد من اهل النبي صلى الله عليه وسلم مات كافرا وده امر لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم والثابت ان عبد المطلب لم يسلم قبل موته وفيه مضره اصحاب السوء على اصحاب السوء على الانسان الاصدقاء الصاحب وساحب والطبع سالك لسان بيسرق من طباع من وخالطهم فده لما كان اصحابه والمقربين ليه عبد الله ابن ابي اميه وابو جهه كانت اخلاقه سيئه لان دول هم اقرب الناس ليه وهم اللي كانوا جنبه عند الموت برده اي لسان فينا اصدقائه اصحابه وخلانه هم اقرب الناس لي هم اللي هيبقوا جنبه في الازمات وعند موته و و فان كانوا صالحين يذكروه بالخير ويرغموه فيه ويعانوه على الموت على الاسلام وان كانوا غير ذلك لم يعتنوا بهذا الامر اساسا لن يلتفتوا الى مثل هذه الامور وبعد موته لو اصحابه صالحين بدا يفكروا ونعمل له صدقه جاريه نعمل ايه عشان تكفر ذنوبه نسعى في قضاء دينا ده كان عليه حج وما حجش نطلع حد يحج مكانه كان عايزك اكم قدهاش نطلع عشان ما يعذبش ويعاقب وان كانوا غير ذلك لم يلتفتوا الى كل هذا حتى اولادك دول اقرب الناس اليك اهتم ان هم يكونوا صالحين عشان بعد موتك يبقى اول حاجه بيفكروا فيها ازاي نرفع درجه ابونا او امنا في الجنه ازاي نخفف عنه العذاب ازاي لو كنت انت بتشتغل شغلانه غير آآ يعني شغلانه محرمه مثلا او فيها شبهه او كلام من ده يبقى اهون عليهم يتصدقوا بالمال كله عشان ما تعذبش من انه نقتسم الميراث وكل واحد ينتفع بيه ينتفع بيه ان لما نيجي عايزين نعمل صدقه جاريه كل واحد يطلع 10 جنيه من جيبه ولا كل واحد يطلع 1203 ونعمل حاجه ذات قيمه تطلع يبقى فيها اجر كبير ف اقرب الاصدقاء واقرب الناس اليك هم اهلك اولادك وزوجتك عشان كده تحرص ان يكونوا صالحين وسبحان الله الانسان لو بذل في اصلاح اولاده دول بيكونوا في ميزان حسناته كلهم بافعالهم كلها لانه هو اللي دلهم عليها صلاتهم وزكاتهم وصيامهم وذكرهم بقرانهم كل حاجه فالانسان يسعى ان يكون المحيطين بيه مؤمنين صالحين يذكرهم بالخير ان ذكر الله اعنوه وان نسي يذكروه ويبعد كل البعد عن الاصدقاء السوء ان ذكر الله لم يعينوه وان نسي لم يذكروه يبقى الاصدقاء ما يكونوش تاركين للصلاه مدخنين ا اكل الربا كذابين طويل الالسون لا كن اصدقائي اناس مصليين مسكين حتى لما اشوفهم بيفعلوا الخير انا كمان ارغب في الخير ففعلا موضوع الصداقه والصحبه ده في غايه الاهميه الانسان لو لو واحد صاحبه بيحب يقرا الكتب ويسمع الاشرطه وكده يعني يعديه يوم من الايام يقول له طب ما تجيب لي كتاب اقراه طب ما تجيب شريط اسمعه حتى لو انت ما طلبتش هو يقول لك طب ما تاخد تسمع الشريط ده طب ما تقرا الكتاب ده طب ما تيجي تحضر المحاضره دي ده في ناس فقراء احنا بنروح لهم كل شهر ما تيجي معانا حتى لو مش هتساهم في كده واحنا بنوديلهم حاجه كده يدلوه على الخير فموضوع الصحبه ده في غايه الاهميه الانسانيه مضر تعظيم الاسلاف ان الانسان يعظم الاسلاف السابقين من الاباء والاجداد ان كانوا على باطل ده مضر غايه الضرر يمنعه من اتباع الحق بداعي ان اباءه اجداده ما كانواوش بيفعلوا هذا الامر ف أما تعظيم الأسلاف إن كانوا على حق وإن كانوا صالحين كتعظيم الصحابة وغيرهم فهذا لا شيء فيه تعظيم الأسلاف أي إذا زاد عن المشروع بحيث يجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفران لك ما لم أنهى عنك قال النووي وفيه جواز الحلف من غير استحلاف وقول الله تعالى ما كان مكان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قرب اولي قرب يعني ما ينبغي لهم ذلك وهو خبر بمعنى النهي هذه الايه نزلت متاخره يعني جدا وال الايه اللي نزلت في موت ابي طالب انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وما فيش مانع ان الآية تنزل متأخرة يكون لها أكثر من سبب سبب النزولها ساعتها وسبب سابق عليها الموقف اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو الناس فيه كان بيدعو أبو طالب فيه كان فيه المسيب نفسه جد سعيد ابن المسيب ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابو طالب كان في اربع اشخاص ابو طالب وعبد الله بن ابي اميه وابو جهل والمسيد ف ابو طالب مات على الكفر وابو جهل مات على الكفر واسلم عبد الله بن ابي اميه واسلم المسيد ففي ان انت ممكن تبقى بتنكر المنكر على انسان واللي يستفيد واحد تاني خالص ممكن تدعو انسان وهو نفسه ما يستجبش لكن اللي يستجيب حد تاني راكب ميكروباص ميكروباص وفي واحد مشغل اغاني سواء من الركاب او السواق وانت عارف ان السواق ده مش هيسمع الكلام بس لما اقول له يا اخي طب ما تشوف لنا حاجه كده ثانيه ربنا يبارك فيك شوف لنا حاجه ثانيه كده حلال شغل لنا قران الله يكرمك بلاش اجان احنا على الطريق ربنا قال كذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا انا ممكن اكون عارف مسبقا ان هو مش هيسمع الكلام اصلا بس ناس من اللي راكبه هتستفيد يبقى كان بيسمع اغاني بتطلع او على الاقل عرف انها حرام فيبقى انا ممكن اكون بدع انسان و عارف ان هو استجابته ضعيفه بس اللي يستفيد من الكلام ده غيره من اللي بيسمع الكلام فانكار المنكر حتى لو انا عارف ان الشخص مش هيسمع الكلام لكن ده فيه حث على فعل الخير عموما ونهي عن فعل الشر من المحيطين وسبحان الله الانسان لا يدري من ينتفع بكلامه ممكن يبقى واحد بيتكلم في محاضره هيحضر فيها عشرات الالوف ومش دول اللي ينتفعوا بالكلام او ينتبهوا المعنى اللي فيه ويجي ناس ثانيه خالص كانت بتسمع الشريط بعدها بسنوات هي اللي تستفيد بالكلام وتطبقه فانت لا تدري قل الخير وعلى الله عز وجل ان يبلغه عنك ويفتح قلوب الناس ده قال في مسائل تفسير الايه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ان هذه الهدايه لا تبرك تعالى وحده ويعني هدفي حس على عدم الغلو في الانبياء فليس الشفاعه بايديهم وليست هدايه التوفيق بايديهم فلا نغلو في الانبياء الانبياء افضل البشر ولكنهم ليسوا بالاله بشر عباد لله تبارك وتعالى تفسير قوله ما كان للنبي والذين امنوا ان يستأثروا المشركين ولو كانوا بالقربه الايه المساله الثالثه هذه المساله الكبيره تفسير قولي لا اله قل لا اله الا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم يعني ان لا اله الا الله ليست كلمه تقال وخلاص بل لا بد ان يكون لها اثر لانها لو كلمه بس بتتقال من غير افعال ما كان سهل قوي يقول الكلمه واقول مش كلهم بيقولوا الكلمه ويفضلوا على عباده الاوثان لا هقول لا اله الا الله لازم فيه عباده توحيد في في الافعال والجوارح في توحيد الله عز وجل في العباده في صرف العباده لله عز وجل وحده و الكفر بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى اما ان يقول لا اله الا الله ويطوف بالبدوي ويطوف بالدسوقي وينظر للرفاعي هذا يعني لا يصح بل الذي منع من تكفيره انه جاهل لا يعلم لكن لو واحد يعرف ان دي عباده غير الله تبارك وتعالى ليس هذا من المسلمين وان كان يقول لا اله الا الله المساله الرابعه ان ابا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان ابو جهل كان عارف ان لا اله الا الله معناها الكفر بمله عبد المطلب الكفر بكل ما يعبد من دون الله من الاصنام والاوثان ونلاقي ناس من المسلمين ابو جهل ده كافر من المسلمين ويجهل هذا ويبقى بيحل, بيحل للناس ان هم يقولوا لا اله الا الله وفي نفس الوقت ينزلوا للبدوي او للدسوقي يقولوا ان ده جائز وما فيهوش مشكله وده من تعظيم اولياء الله غير ذلك فسبحان من كان ابو جهل اعلم باصل الاسلام منه جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في اسلام عمه في الحرص على الدعوه ودعوه الناس الى الخير خصوصا الاقرباء فهم احق الناس بدعوتك انسان ما يفرضش ويسيب ابوه وام ويسيب اخواته ويسيب ابنائه وزوجته وانا قلت لهم ما سمعوش الكلام لا مره واثنين وثلاثه و10 و1000 وهات كتاب وهات شريط وخلتهم يسمعوا وشوف صاحبهم وصاحبتهم اللي هي كويسه قول لهم يكلموه اعمل كل اللي اقدر عليه حتى تنجوا بهم من النار الرد على من زعم اسلام عبد المطلب واسلافه كالصوفيه مثلا كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك ان ده ايضا يخلينا لا نرفع الانبياء فوق مكانهم مع كونه النبي افضل الخلق استغفر فلم يقبل منهم في في عامه فاذا هو عبد من عباد الله عز وجل أفضل العباد ولكنه ليس بإله مضرة أصحاب السوء على الإنسان مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر إن كانوا على البطل استدلال الجاهلية بذلك اللي هو أترغب عن ملة عبد المطلب الآية إن وجدنا أب أنا على أمة وإن على أثارين مختدون الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته إن أبو طالب لو قالها قبل ما يموت كانت نفعته الكلمة فإنما الأعمال بالخواتيم وجرت السنن على أن من عاش على شيء مات عليه نسأل الله عز وجل أن يقبضنا على لا إله إلا الله التأمل في كبر هذه الشبهة اللي تعظم الأسلاف والسير على دين من مضوا في قلوب الضلين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها أترغبوا عن ملة عبد المطلب؟ أترغبوا عن ملة عبد المطلب؟ مع مبالغة صلى الله عليه وسلم وتكريبه فلأجل عظمتها ووضيحها عندهم اقتصروا عليه ما كتروش كلام في حياته الرد على النبي صلى الله عليه وسلم لا هو بي عندهم حجه قاطعه ان ابائنا كانوا على على الامر ده فليه في الانسان يعني لا يا اخو كل ما كان عليه الاباء والاجداد قبل ان يعرضه على القران والسنه قال باب ما جاء ان النبي ان سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين وقول الله عز وجل لا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق قالوا في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقول لا تذرن الهاتكم ولا تذرن ودا ولا اسواا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان ينصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها باسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى اذا هلك اولائك ونسي العلم عبدوا وقالت للقيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيل لهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم وعن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تضروني كما أطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون في هذا الباب بيان أن أن من العوامل الأساسية لكفر بني آدم وتركوهم دينهم هو الغلو في الصالحين فالغلو في الصالحين لا يأتي بخير بل كله شرق شوف قنزر قال الغلو في الصالحين ما أنش في الطالحين يعني حتى الغلو حتى لو كان المغلو فيه رجل صالح صحابي أو نبي أو ولي من أولي الله الصالحين فعلا صالح ايضا الغلو فيه لا يأتي بخير بل يجعله يرفع الانسان عن منزلته التي انزلها الله بها الى منزله لا تليق الا بالله عز وجل فحينها يصرف له العباده من دون الله تبارك وتعالى ويجعله يفتح عليه ابواب من ابواب الشر والشر فالایه الاولى قل يا اهل الكتاب لا تغلووا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق تكمله الايه انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاه الى مريم وروح منه فامنو بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه ان ته خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا قوله عز وجل يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم الغلو هو الافراط في التعظيم بالقول او بالاعتقاد يبقى هو ده الغلو الغلو يعني افراط في التعظيم يرفع الانسان فوق منزلته وفوق مكانه سواء كان بالقول باللسان يعني يثني عليه بلسانه كده او او بالاعتقاد اعتقاده معتقد في قلبه ان ده مكانته اكبر من مكانة البشر اي لا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي انزله الله فتنزلوه المنزله التي لا تنبغي الا لله والخطاب وان كان لاهل الكتاب يعني لو مع ان الايه نازله في اهل الكتاب فانه عام يتناول جميع الامه تحذيرا لهم ان يفعلوا بنبيه صلى الله عليه وسلم فعل النصارى في عيسى واليهود في العزير كما قال تعالى الم يأمن الذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبله فطلع عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تظنوني كما اضطره النصارى ابن مريا مع ان الايه كانت موجهه لاهل الكتاب ولكن نحن مأمورون ايضا بعدم الغلو في الصالحين قال فكل من دعا نبيا اوليا من دون الله فقد اتخذه اله وضاها ان النصارى في شبكه وضاها اليهود في تفريطهم ان النصارى غلوا في عيسى عليه السلام واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه فالنصارى افرطوا واليهود فرطوا وقال تعالى: ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلق من قبله الرسل وامه صدئقه كان ياكلان الطعام قال شيخ الاسلام رحمه الله من تشبه من هذه الامه باليهود والنصارى وغلى في الدين بإفراط فيه او تفريط فقد شبههم قال وع... وعلي رضي الله عنه حرق الغاليه من الرافضه اللي هم غلو في علي رضي الله عنه وقالوا انه هو الاله فحرقهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه فامر باخديد خدت لهم حفر حفرت لهم عند باب كنه فقذفهم فيها واتفق الصحابه على قتلهم لكن ابن عباس مذهبه ان يقتلوا بالسيف من غير تحريم وهو قول اكثر العلماء يبقى الايه الاولى يا اهل الكتاب لا تغلو فيهم ولا تقولوا على الله الا الحق يبقى لا تغلو في المسيح فتقولوا انه هو الله او ابن الله او ثالوثه ثلاثه او غير ذلك من الاقوال الكفريه كذلك المسلمين المسلمون مخاطبون بذلك لا يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم فيرفعونه فوق منزلته الحديث اللي بعد كده وفي قصه حدوث اول شرك حدث في الارض كيف حدث لنستفيد من هذا الامر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرون الهاتكم ولا تذرون ودا ولا سوءا ولا يهوثا ويعقا ونسرا لا تذرون يعني لا تتركو اصبروا عليها واحموها ممن اذوها وكذا اصبروا على هذه الاله الباطل قال هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا ماتوا اوحى الشيطان الى قومهم ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها باسماءهم ففعلوا ولم تعبد حتى اذا هلك اولئك ونسي العلم عبدت الحديث في البخاري ده بيحكي قصه حدوث اول شركه في الارض كان في ناس صالحين في قوم نوح في القوم اللي ارسل اليهم نوح عليه السلام كانوا يذكرون الناس ويامرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر فلما ماتوا الشيطان بدا ينسج خيوطه حتى يوقع هؤلاء في الشرك وكان بين ادم ونوح 10 قرون على التوحيد لم يكن شك قبل ذلك لكن الشيطان شغله في الارض ان يوقع الناس في المعصيه واعلم المعاصي الشرك بالله فبدا خطه الشيطان ما بيجيش للانسان كده يوقعه مره واحده في الجريمه الكبرى لا ده خيط كده بسيط ينزل النساء الاول طيب مفيش مشاكل يسلم طب بعد كده مفيش مشكله ان نتمشى يبقى تليفونات يبقى في كلام عن النت يبقى في مقابله وفين لحد ما يقع في الزنا لو جاله من اول يوم قال له اذني هيقول له لا لكن لما ياخدوا بالتدريب ويتشرب وت... قلبه حب المعصيه ساعتها يبقى الوقوع سهل عليه وهكذا اللي بيختلس يوم ياخد قلم من شغلي ورقه ظرف كشكول حاجه بسيطه يفضل يترقى معاه كده لحد ما في يوم ياخد فلوس ما هم بيخصموا مننا من غير وجه إيه حق ايه حقه وخدته يسوي له لحد ما في الاخر يختلس المال لكن لو قالوا من اول يوم قال له خد فلوس هيقول معاذ الله فالشيطان يعني ولا تتبعوا خطوات الشيطان بخطوات فجئ اول الامر قال للناس ايه رايكم تقعدوا في الاماكن اللي كان بيقعد فيها الصالحين دول عشان تفتكروا كلامهم كلام جميل قعدوا وفعلا كانوا بيتذكروا الكلام ويبكون ويركون شويه قال لهم ايه رايكم بقى نعمل اصنام على اشكال الناس دي عشان لما نشوفها نفتكر كلامهم عملوا اصنام وما كانتش الاصنام محرمه عندهم عادي تماثيل خلاص نعمل اصنام ولما نشوف الاصنام دي نفتكر الكلام وبالفعل كان كان ده اللي بيحصل لما مات هؤلاء اللي هم صنعوا هذه الاشياء جه الشيطان لابنائهم ونسي العلم نُسخ العلم انتشر الجهل فالناس ما عادتش عارفه ايه اصل قصه الاصنام دي فقال لهم جاء ابائكم كانوا بيعبدوا دول وكان بهم يستنطرون يعني المطر كان بينزل بعبادتهم لهؤلاء فعبدوهم هذه خطة الشيطان لإقاع الإنسان في أول شركة حدث في الأرض قال بعد الكلام في قوله ففعل ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت قال لما قال لهم ابليس ان من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر هو الذي زين لهم عباده الاصنام وامرهم بها فصاروا هم معبودون في الحقيقه كما قالت على لم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون وهذا يفيد الحذر من الالهه ووسائل الشرك وان كان القصد بها حسنا فان الشيطان ادخل اولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والاعفاض في محبتهم يبقى السبب الاساسي اللي جعل هؤلاء ابناء هؤلاء يقعوا في الشرك الغلو في الصالحين بنقصن والجلوس في اماكن في اماكنهم وهكذا فرفع انسان فوق منزلته لا ياتي بخير مضر على الذي يرفعه فيجعله يشرك بالله عز وجل يا يظن فيه ان في صفه او صفه من صفات الله تبارك وتعالى او يرفعه فوق منزلته ومضر على الصالح ان كان حي بانه يجعله يصيبه الكبر والعجب والغرور بيقول كما وقع مثل ذلك في هذه الامه اظهر لهم الغلو والبدع في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما هو اعظم من ذلك من عبادته لهم بدون الله وفي روايه انهم قالوا ما عظم اولنا هؤلاء الا وهم يرجون شفاعتهم عند الله او يرجون شفاعه اولئك الصالحين الذين صوروا تلك الاصنام على صورهم وينسجوا بقى قصص وحكايات ده فلان ده لما فلانة راحت له ما كانتش بتونجب لم تكن تونجب رزقت باولاد وفلان قصص وخيالات علشان يعظموا هذا الصالح فيتقرب الناس لهم من دون الله تبارك وتعالى lik Allahu Akbar kjo munin e ne pashë shëxsje Allahu Akbar Allah. Amen. قوله وقال ابن القيم رحمه الله قال احد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيل لهم ثم طلع عليهم الامد فعبدوهم طيب منشا عباده غير الله تبارك وتعالى من الغلو في الصالحين فلا نغالي في صالح سواء كان ميتا ميت او حي حتى لو كان هذا نبي او صحابي لا نغلو فيه ونرفعه فوق منزلته التي انزلها الله تبارك وتعالى يقول ابن القيم عليه رحمه الله في الكلام جميل وما زال الشيطان يوحي الى عباد القبور وينقي اليهم ان البناء والعقوف عليها اي على القبور من محبه اهل القبور ومن الانبياء والصالحين وان وان الدعاء عندها مستجاب يبقى دي اول خطوه ثم ينقلهم من هذه المرتبه الى الدعاء بها والاقسام على على الله بها فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه الى دعائه وعبادته اي هو نفسه الميت وسؤال الشفاعه من دون الله واتخاذ قبر وثنا تعلق عليه القناديل والسطور الى غير ذلك قال فاذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه الى ان من نهى عن ذلك فقد تنقص اهل هذه الرتبه الرتب العاليه وحطهم عن عن منزلتهم يبقى الشيطان بياتي مع الناس درجات كده لحد ما يقعوا في الشرك الصريح ا قوله في الحديث لا تطروني كما اثرت النصارى ابن مريم الاطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه قاله ابو سعد وقال غيره اي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوزوا الحد في مدحي حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع الناس في عباده النبي صلى الله عليه وسلم انما انا عبد فقلوا عبد الله ورسوله اين تمدحوني فتغلو في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الالهيه وانما انا عبد الله ورسوله يبقى عبد ليس بالاله رسول لا يكذب يطاع فيما امر به من طع... فيما امر به يبقى دي منزله النبي صلى الله عليه اشرف الخلق يطاع فيما امر لانه رسول الله ولكنه عبد فلا يتقرب اليه بالعباده في اخر نقله كلام ابن تيميه عليه رحمه الله عندنا في الكتاب قال وانما يحصل تعظيم الرسول بتعظيم امره ونهيه هو ده تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نعظم امره ونهيه والاهتداء بهديه واتباع سنته والدعوه الى دينه الذي دعا اليه ونصرته وموالاته من عمل به ومعاداته من خالفه فعكس اولئك المشركون ما اراد الله ورسوله علما وعملا وارتكبوا ما نهى الله عنه ورسوله يبقى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم باتباعي اوامره واجتناب نواهيه بالاهتداء بهديه واتباع سنته والدب عن شريعته وهكذا هذا هو التعظيم المشروع اما رفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته والتوجه له بانواع العبادات او دعائه من دون الله او طلب الشفاعه منه فهذا شرك ومحرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو يبقى الغلو والافراط والتفريط كله سواء كان في الصالحين او في الاقوال او في العبادات لا ياتي بخير بل ياتي بالشر فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغلو في مدحه ونهانا الله تبارك وتعالى ان نكون كاهل الكتاب ونغلو في الدين فنرفع الانبياء الى مقام الـ الـ الـ الالهيه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضروني كما اطرى النصارى عيسى ابن مريم فجعلوه اله او ابن اله او ثاني ثلاثه والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا قال اياكم والغلو فاننا اهلك من كان قبلكم الغلو فالغلو يدفع الانسان لمجاوزه الحد والخروج عن الحد المشروع فيقع في المعصيه فيترتب عليه ان يهلكه الله تبارك وتعالى وفي لفظ رؤية أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم غدا تجمع بعد ما نزلوا من عرفات وهما بيجمعوا حصى حتى يرموا الجمرات فقال لابن عباس هلما قلقت لي اجمع لي حصى عشان الجمرات فلقت له حصايات هن حصى الخذفو يعني حصى صغيرة التي يقذف بها فلما وضعه لنا في يده قال نعم بامثال هؤلاء فرموا واياكم والغلو في الدين فانما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين يبقى نلاقي ناس مثلا ممكن في الحج يبقى بيرمي الجمرات كانه هو ده الشيطان فعلا وعايز يموتوا بالفعل هذا رمز رمز الى الشيطان تلقي لتعلي انك تعاديه ف سنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي بحصيات صغار فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم بامثال هؤلاء فرموا واياكم في الغلو في الدين يقول ابن تيميه عليه رحمه الله هذا عام في جميع انواع الغلو في الاعتقادات والاعمال وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجاره الكبار بناء على انه ابلغ من الصغار ثم علله بما يقتضي مجانبه هدي من كان قبلنا ابعادا عن الوقوع فيما هلكوا به فان المشاركه لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك يبقى الغلو في الدين الغلو في الاعتقادات الغلو في العبادات كله لا ياتي بخير النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون المتنطع المتكلف المتعمق في الشيء الذي يحاول ان يفعله باكثر مما سطر عليه فيطيل بعض السجادات على بعض وياتي بازكار وطقوس معينه في العبادات لم يؤمر بها والله عز وجل لم يامره بها فالتنطع تشدد تعمق التكلف زياده عن عن لازم عن المشروع هذا من المنهي عنه بل يهلك صاحبه لان الانسان الشيطان بيشم قلب الانسان اذا وجد فيه ضعف يقول له اعزل اذا وجد فيه قوه يقول له ابتدع يعني تكلف تنطع اعمل زياده عن المشروع فالانسان في البدايه يعمل زيادة عن المشروع والشيطان يسيبه يحس بلزة وأنس ولما يزداد شدة على النفس ربنا تبارك تعالى لم يأمرنا بهذا وأي أمر خلاف أمر الله تبارك تعالى يجد الإنسان فيه المشقة والعنام فبعدها يتعب الإنسان فيترك الدين كله فلا الإنسان يشوف أن يبتع صلى الله عليه وسلم يعمل زيه بالظبط ما يزوجش لأنه لو كان خيرا لسابقونا إليه ومنه التكلف في الكلام أنه يجيب كلام غريب ما يفهموش الناس ما يستوعبهوش اللي كان يقال ان هو عنده بيان وعنده علم وكذا وكذا كله من المنهي عنه قال النووي فيه كراهه التقعر بالكلام التشدق ان يقول كلام من اللغه العربيه الفصحى مش الكلام باللغه العربيه الفصحى لا تشدق لا ان يجيب كلام من اللغه العربيه غير معروف المعنى وغير مفهوم على الناس فالناس بقى تحس ده الراجل ده بيقول كلام مش مفهوم يبقى اكيد ده راجل ايه ده راجل عادي ففيه مسائل ان من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الاسلام ان الناس بتغلو في في الدين وترفع الصالحين فوق منزلتهم وغير ذلك معرفه اول شرك حدث في الارض انه ب شبهه الصالحين اول شيء غير غير به دين الانبياء وما سبب ذلك مع معرفه ان الله ارسلهم قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها لنسيان العلم الجهل ده مدمر يجعل يعني لو الانسان ما يعرفش قيمه الصحابه يبقى اي حد من الشيعة المجرضين يجي يتكلم عن الصحابه بجهل ممكن يصدق لكن لو انا عندي علم بقيمه الصحابه وعلوم منزلتهم والشيعة وخطرهم لا اي شبهه هترد فالجهل خطر لذلك تعليم الناس من افضل ما يتقرب به الى الله تبارك وتعالى المساله الخامسه ان سبب ذلك كله مسج الحق بالباطل فالاول محبه الصالحين والثاني فعل اناس من اهل العلم والدين شيئا ارادوا به خيرا فظن من بعدهم انهم ارادوا به غيره يبقى مسج الحق بالباطل هذا مما يروج الباطل على الناس عشان كده الشيعا لما يجي يدخلوا على اي مكان يروحوا على الصوفيه ليه الصوفيه عندهم محبه اهل البيت بزياده شويه فوق القدر المطلوب فيقول لهم احنا كمان بنحب اهل البيت وشوية يزمونهم بقى في بعض الصحابات تاني يقومون دو دول بقى كانوا يكرهوا أهل البيت شوية خلاص يعتنق الصوفية دين الشيعة ويدخل دين الشيعة إلى المكان فمزج الحق بالباطل يروج على الناس هذا الباطل يقول جبلة الأدمي مسألة السابعة في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد لذلك إنسان لابد أن ي... يعني يذكر نفسه دائما ويتذكر العلم والشرع ويسمع المحاضرات ويقرأ الكتب حتى لا يقل الحق في قلبه معرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة ولو حسنة قصد الفاعل إن الشيطان يدهون في الأول بدعة عشان عارف إن البدعة ما قالها الخروج من الدين والعزو بالله مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح فهذا من الامور المنهي عنها ومنهي عنه سدلا لزريعه الشرك لان يروح عند القبر وشويه الشيطان يجيله في المنام يقوله بقى على هيئه الراجل اللي في القبر ده يقول له ده انت جيت لي فانا هديك وهعمل لك لحد ما الناس تعظم صاحب القبر ويتقربون اليه بالعبادات من دون الله العزيز الجبار المسألة للخامسة عشر التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة يعني بيبقى النية خير في البداية ولكنها لما اتبعوا غير الشرع قالت بهم في النهاية إلى فعل الشركة العزو بالله البيانة العظيمة في خول الله تطوين كما أطرت النصارى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فلا نجاوز الحد في متح إنسان نبياً كان أو غيره نصيحته إيانا بحلاك المتنطعين فلا نتنطع ولا نتكلف في شيء التصريح بأنه لم تعبد حتى نسي العلم في فيها بيان معرفه قدر وجوده اي العلم ومضر الفقد وان سبب فقد العلم موت العلماء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك